بسم الله الرحمن الرحيم قل النجم اذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى انه الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلا فكان قرب قوسين أو أدنا فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفت لقد رأى نسلة أخرى عند صدرة منتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى الصدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومن آت الثالثة الكم الذكر ولو انثى قيط اذا قسمه قضيزه ان هي الا اسماء سميتموها انت و ما انزل الله بها ما انزل الله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 لا تغني شفاعة شيئا إلا من بعد يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالآخرة يسمون النتائجة تسمية الأنفى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظلم وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَن مَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّ عن سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَن اهتدى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 وأعلمكم إذ أن شأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكّم أنفسكم هو أعلم بمن اتقى فرأيت الذي تولى وأعطى لَنَوَّ أكْبَأَ أَعْنَهُ عِلْمُ الْغَيْبِ فَهُوَ يَرَى أَلَمْ نَبَّأْ بِمَا فِي صُحْفِ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَثَّ أَلَّا تَزِغَ وَزِغَةُ مِزْرَقُهَا وَأَلَّا يَسْتَدِيقُ الْإِنسَانِ إلَّا مَا تَعَى وَأَنَّ تَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى مَنْ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَلَيْسَ إِنْسَانٌ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى إِنَّمَا يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى وَأَنَّ إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُ هُوَ أُطْفِئَ وَأَبْكَى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 وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ الْمُوحِينِ مِنْ قَبْلِهِنَّ لَمْ كَانُوا هُمْ أَضْلَمَ وَأَضْرَعَ الْمُؤْتَفِقَةَ أَهْوَى فَغَشَى هَمَّ غَشَى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَ هَذَا لَذِيرٌ مِنَ النُّذُرِ الْأُمُلَ أذفة اذفته ليس لها من دون الله كاشفه اذفت اذفته ليس لها دون الله كاشفه هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وانتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا